تمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنوا له أبداً بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموتى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا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 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لغلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفقوا إليها وتركوك قال